حبيبنا ما منضو ونسى لا مالو ساخر روح ما يا لا في ما قدر عاش نزانا حبيبنا ما بنزعل وشرى نزانا حبيبنا ما بننسى وشرى يا دنيا لو في بال مرة يتذكرنا أو تذكرنا مرة أو تذكر فاتح لي بالفرح نورك نور لسان حبيبنا قد نذكر السلام ما يوسف رب احمانش يا دنيا يا دنيا رمحيرو بيسافر بينا لدره واجيلو بيسافر بينا لدره واجيلو صدا مسافر وتايه راحليو لسان بطنك طول السنا والو سهر لو رحمنا نشنا ما بلى راشه